يا سيدي عباده الاخير انزله كما قال ابن عباده رحمه الله لصاحبه النبي من اول مراسله الى نفع سيجوز انزلك الى ربه بغير علم العلم شر ان تصح ان توفر صح عن المعنى وان تخلف باطلا ولذلك زرع امام ل ا ل ن خ ا ل في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل لا يستخر اعتقاد ل ذ ي ر علم ولا يستخر عمل لغير علم ومن هنا جعل العلم من منازل اياك نعبد و ا ر ا ك ن س ت غ ف ر من المنازل الثابته فاذا أ ن ه ا م ن ق ل ة ق ا ب ل ة للتبرج والترقي أ ي ليست على حال و ا ح د ة ولا هي على م ر ت ب ة و ا ح د ة بل العلم مراكبه ن ر ت ه ا والحلم قد يكون تخصوصا خاصا بالعلماء فهذا ضرب ونوع وقد يكون مما ينبغي لكل مسلم أ ن ي ح ل م ه من الدين وهذا ضرب اخر والذي يهمنا في ل م ج ا ه د ي ن هذه ما ي ن ب غ على ع ا م ة الناس أ ن ي ع ي ش و ه ويتعلموه من العلم الذي به يسلكون إ ل ى الله عز وجل والناس في العلم طائفه م ف ر ف ه ومنفرقه فانكروا العلم وحاربوه في طريق ا ل ع ب ا د فكانوا بذلك الجاهدين م وكانوا بذلك الضالين الذين قالوا من قبل ت أ خ ذ و ن علومكم من ميز ج عن ميز و ن أ خ ذ علومنا عن الحي الذي لا ي م ا م هذه ك ل م ة لا تصدق و ل ينبغي ح ا ص ل من المسلمين ان يربدها على سبيل الاعتقاد بها والحن ل ه ا ك ل م ة قد يستعملها ابليس و ي ر ق ي ه ا على حاصل بعض الذين لا علم ه فيعبدون الله بغيره ما ينبغي ابدا ل م ؤ م ن الكلمه ا ل ب ا ط ن ي ان يسلك إ ل ى الله بمثل هذا القول فلينتقد على أ ه ل ا ل ق ر آ ن تعلقه م ب ا ل ق ر آ ن ولينتقد على أ ه ل الحديث و ا ل س ن ة تعلقه م ب ا ل س ن ة على أ س ا س أ ن ه ه و ر تعلق بالله وهذه ك ل م ة كما قال ع ل ا بن ابي طالب رضي الله عنه كلمه حقين اريد بها باطله التعلق بالله حق لكنه مشروع باتباع ا ل ف ت ا ر ا ل س ل م فمن خلقهما ما كان أ ب د ا ليصل إ ل ى الله عز وجل ولكن ي ص و ن من الصالحين فهؤلاء اضطراكم في العلم ف ع ب د و ا الله بالجنه ومنها هنا نشاءت ا ل ب د ا ه في س ا ر ي خ الدين ف أ ن ش ئ ت عبادات ما انكر الله بها رسول الله وقيل بحقائق ب ا ط ل ة بسبب مجابات هؤلاء ل ل ح ل م و إ ن ك ا ر ه م لمن تتبع نصوص الكتاب ونصوص ا ل س ن ة من أ ي ن يؤخذ ا ل ا ح ت ق ا د إ ن لم يؤخذ من صريح ا ل ق ر آ ن واقصيته ومن أ ي ن يؤخذ ان لم يؤخذ من صحيح ا ل س ن ة النبويه ومن أ ي ن بعد ذلك يؤخذ العمل من صلوات و ذ ك و ا ت و ق ي ا م و م ن ز ب ا د وهلم ذره من وقوف الكتاب ومما ق ث ر من صحيح ا ل س ن ة قلت من ه ا ه ن ا ن ش أ ت البدع استقن من ا ل ب د ا ي ة ما كان ب د ع ة ح ق ي ق ي ة في م ق ض العلم وهذا البداية اصطلاح لابي اسحاق الشاطبي رحمه الله الرجل الرباني العارف بالله حقا صاحب فجاه الاعتقاد الذي اقسم البدع الى قسم بدعه حقيقيه وبدعه ع ض ا ء ة م ي ه ولذا هذا ليس هذا بمعنى ما ينتقد من سن البدع الى بدعنا ا محسنه او حسنه وبدع منكر لا البدع ا كلها منكر ليس في القبيح حسن هذا منقذ ليس في القبيح حسن ما يمكن ابدا أ ن نصنف البدعه على أ ن ه ا بدعه ثم بعد ذلك ن ص ف ه ذ ه ا ل ح س ن فوك البدع ب ا ل إ ب ا ف ة و ا ل ح ق ي ق ي ة اشمل ارثر و إ ن ب غ ي للحقيق ي أ ن يميز بينهما في العزفيه والبدع ويتيد ن كان ا ل د ع ا ه الى الله عز وجل ويتيد على خاله مع احد ا ل ز ب ا ئ وهذا التكفير مقبول على طفول كتابه السنه فمن البدع م ن هو بدعه ح ق ي ق ي ة أ ي لا أ ط ل ا ل ه في الدين كان يقوم الشيطان بشفى ا ل ا خ ه على انه يعبد الله بذلك فمثل هذا لا اذن الله بدون س ل ط ا مثلا هذه البدعه ح ق ي ق ي ة أي ليس هناك ا د منه في كتابه ولا في اجتهاده المسلمين عبر السائق لا يمكن ان ي س ت ح ن س ب ي ن ي في ج اجازته ل في هذا العمل هذا بدعه عفيفه بدعه عفيفه و هذا الذي هو حصيرك يعني فينبغي ان ينتبه ف ي ه ما له حصير شديد ي عنده ا ص فيه اصبر لكن تحريف لا يستر في ا ل أ ص ل لا التحريف وقع في تحقيق المناطق لتحريف العلماء س مثلا كالصيام ا ل ي ا م مشروع اما على الوجوب أ و على ا ل م ز ه ه لكن قد يقع الصيام بنوع ي ن من البلاد مثلا كان يقوم كن ولا يقصر بانه لا يعني وحدكم من قيمت الشيخ لا يدخل شيء بالضبط ت ع ر ض ا ل زياده احد الاحداث هذا بطل ما يجوز له أ ن ي ص و م ه ولا يحتضنها ان يشترط على الخير ص و م ي الا يحتضنها فيقصد قصد قصدها ان يسمرها كم ا ل ش م ك هذا عدم ا ل ب ا ط نقول له القوم ش ك و ر لكن أ ن توقعه م بهذه ا ل ط ر ي ق ة في بدعه وهذه بدعه اضافيه شيء حقا يكون ا ل أ و ل الذي شكر اصلا هذا الجور ان هذا يقصر هو حادث لكن في بحثه اضافيه ا او ان يقوم بشرط ي ان لا يكلم احد جب من ي ن الرسل الرحمن قوما فانا ك ل ا ل ي من المسكين يقال له هذا شرع من قبلنا وهو من شور لان شرع من قبلنا نعم شرع لنا ما هي لدناشرنا في قواربه وهو في رمضان للمواصفات ا ل م ع ر و ف ة فما كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ولا يكلم أ ح د ا بل كان يكلم الناس ويخطب الناس ف إ ذ ا ب د ة و ا اعتبار خيته في الدين هو ما له حكم في الدين يعني عندهم حكم عصر عندهم سالت لكن هو من ا ل مضغيكم ق ع ا ل م ج و ز ه ن س م ا ل هؤلاء يقال م ه م مضغيقون ذات ا ل ع ل ر ف ن ا ل ر ن ل فقالوا في بدا الحقل خيته في الدين واذا إ بدايه الوصاص لاخذ سبعه كالذين ينقطعون ا عن الاكل والشرب اربعين يوم المساء النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صيام الوصاص وهو ان يكون ميزان المهاره ويضيف اليه يصوم إ ن س ا ن واحد ا ل ي و م جنه لنا مثلا زلمه بخير تر ما ت ف خ ت ر يقول لنا لا جلس يصوم وشدد س م ح ت ى م من عشاق فانا غرس من غرس زين وقد يضيع هذا صيام كان ح ا ص برسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلها ا ل ص ح ا ب ة عنه وقالت إ ن ي لست كهيئتكم إ ن ي أ ب ي ت عند ربي ي ط ر م ن ي غيرك فلها ا ل ص ح ا ب ة عن ذلك و ا ل ذ ينبغي أ ن يقع لدى الانسان ان ط ل د المشقه في العباده من لعد ما تكلمش عن العباده المتعبه ضمن انها فيها احذر ز ا ئ ا ل ل ه ط ل د المشقه أ و خصوص ط ل د المشقه في, في العباده من لعد ل أ ن الدين يمكن انها انت ذ ا جرت المشقه من العباده المخروطه فهذا شيء ع و ض د الخضوعان يعني واحد الاشقاق محتال د هل يمكن ا تخمره لا تطرق عندما تلمس الشريف هذا عمرو جاروا على الجبل جاروا على الجهاز في سبيل الله يؤجروا على حتى الشوكه اللي مشافوها غير المسجد ا ل س ب ل الله ضربت فيه الشوكه فهو مشهور على الملحقه التي حصلت له اسباب الوضوء في المكارث او على ا ل م ك ا ر ي ا ل ز ر اللي اشفة يعني الاسياء وما دمت تتحمل ترجر الماء ل ذلك فعليك و م ان د تتوصى ح م ت به وانت مشجور على ا ل م ش ا ط ا ل ل ا ع ق ه ل ذ ل ك انك تتخيل يديك بسهلو. بسهلو. ان تتخيل المشكله و ا ب ل ي لديك ت الفعل فلا يجوز ان اختار بين الامرين احصاراهما وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خبير بين الامرين اختار احصاراهما ان بعض الشيئين كانت يا ابن بن حنجر تخرجون من موقع ويسجد هذا الشيء يخبر ض ل ن ا منه انه قد صار الى العباده الحقه لا يطلب الدين ب ا ل ل د ط ا ئ ف ة ث ا ن ي ة على خلاف هذه ا ل ط ا ئ ف ة التي فرت ط ا ئ ف ة ث ا ن ي ة أ ر ف ر ا ق و ا ل إ ف ر ا ق تفرق كلاهما يقود الى الجيل عاشش ا ل إ ف ر ا ق في العلم بسمعناه ان الانسان يفصل ل ل إ ف ر ا ه أ ب د ا و إ ن م ا ن ق ص ض ها هنا ب ا ل إ ف ر ا ق إ ل ز ا د الناس ما لا ي ل ز ا م ه هناك علم ضروري ما يسمى بالمعلومه من دين الضروره لا ينفرش للمسلمين الرساله ماذا يدفع المسلمات بلد لكن أ ن تكلف ا ن ا س ز ي ا د ة ع ل م ع ي على سبيل ا ل ت ع ن ي م فهذا إ ص ا ل شبيك ما لا يخاف مرفوع في ا ل ش ر ي ع ة وما كان الصحابه رضوان والدوان الله عليهم العلماء احنائي او على مستوى واحد من العلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقف معاذا بن الجبل و ق ا ل ف ي واعلمهم بالحلال والحرام معاذا يعني كان أ ع ل م الصحابه وابقاءهم بحلال الحرم مما يدل على ان اخرين ما كانوا على ذلك المستوى وقد قتل عن ابيب ا ر ز ا كما ورد في افضل و ب الوصول في اشترى المورمقات ا ل ش ا ط ي ي ن انه أعلم ا ل ب ع رزاق نهار رمضان شفت شرور الفريق بشكله حرمه و ب ت ع ا م ولا شر و إ ن م ا للدخول انزله الله من ا ل س م ا فليس كلك الناس لا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ن ف س كانوا سواء فيه. وكان فيه في العلم وكانت ا ل أ ن ص ا ر في ب د ا ي ة ا ل أ م ر ي لا تستثنوا من ا ل ت ق ا ء الختامين حتى اصطفاض الخبر على وجود الاكتساب ل ق ا ء الختامين مما يدل على أ ن ا ل ص ح ا ب ة سماع الشرك ل ي ك و ن ا على مستوى ع ظ ي العلم وما سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني بان ي ك و ن و ا علماء ا ل ع ل م ا ل استحي فيهما يصاب ولذلك خطوا في بدايه العلم درجه ت ا ل ع ل و م يمكن ل ل ض ر و ر ة هذا وجه الجامعه وعلم التقصير هو رسله ا ل ن ه من فرج الروح عندهم القدره ة ه م ا ل ر و عندهم الشروط في يوم في منذ النار. منذ النار. من سماء يومك أسهلون يدعي وذلك يكفيه الله عز وجل ليس إ ذ ن يشيل م ن ز ل ت إ انما معنى المنزل له هاوضه من سلاء مالي ن ومنازل الايمان متاحه لجميع المسلمين اذا كان ذلك كذلك فنحن ان تحصيل منزلتي العلميه ليست من الدرجه ا ل ا س ل ا ن ي ة م ا ف ي ا ل ن درجه الفخر لو جلس كذلك نحن نسير ونعرف ان منازل ا ل إ ي م ا ن هي لجميع المسلمين اللي شهدت ان الرب يعطيها فرنسيه علميه ا ب ن هي علم بالله عز وجل صحيح ان العلم بالله بابه العلم ب ا ل ا ي ا ب ي ه و ب م ي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن جلس عليه اطلاق من شعلك كل س ن ي اطلاق في ك ر هذه الدنيا نعم ليس هذا يطلب منك في ا ل ح ل م بين النقود من علم الجن بالضرر وبعد ذلك يطلب منك تدبر ما تعلمت من كتاب الله و ت ر ما تعلمت من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وذلك قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فقد قرات ا ل آ ي ه قراءات م ثلاث بما كنتم تعلمون الكتاب م اي ك تعلمون م ت الكتاب اي تعلمون كتابه ن م وقد اخذنا إ ل ى مثل هذا المعنى منها م د ا ر ك ه الكتاب وتعلم الكتاب لا يقتصر ذلك على تعلم رسومه و إ ن م ا نصوم تعلم ح ق ا ئ ق ه م ا ش ي تعلم الكتاب أ و ت ع ل ي م الكتاب ل ي ك ت ف ه ر ب ا ن ي وقد ورد عن جهات الرباني من يعلم صغار العلم قبل ا ك ب ا ر من يربي ب ا ا ص أو من ينفيذ صغار لصغار العلم ب ر ة أن تصارها ل قبل ا لا ع ب بشيء ا ر ع ا ا ل ب ه يعني ي ا ل ت غ ي ي ه واحد فجر صغير بغيت أن علموني تلاحظ الدروس الدروس المفروضه فيهم اشتعلت على س ب ي ل ه م س ب ع ه ولكن يجب ان ي ك ل ن هناك ا ي ع ء ممكنه ان ي ك ن هناك اشياء م ن ه ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون ه ن ا ل ا ش ي ا م م ك ا ت يكون ه ا ك اشياء ممكنه ا يكون ه ا ش ي ا ء ممكنه ا يكون هناك ا ا ء م م ك ه ان ي و ن هناك اشياء م م ك ه ا ل س ك ع ن هناك ا ش ا ل م م ك ن ان ي ك و ه ا ك اشياء ممكنه ان يكون هناك ا ي م م ن ه ان ي ن ه ن ا ل ج ش ي ا ء ن ه ان يكون ه و ي ت ء ممكنه ان ي و ن ه ا ك اشياء م ا ي ط ل ع ه ا ك ا ش ي ا ع م م ان يكون هناك ا ش ي ا ممكنه ان ي ه ا ل س ش ك اشياء م و م و م م م م م م م ثانيا اعرض د س ل ك ي ه جهدا وهكذا س ي س ت ق ب ض ع ل ى ا ل ل ه السريع ويستريح يتم يرتاح ا ل ج ر ف ة ثم بعد ذلك تؤمر بالشركه وهكذا ح ت ي ج د د ت ر وقد صعب ج م ع السرافات من ودي بانشغار حلمي حمله البرد اما اذا جدني سنزلت عليه س ي ع ه الخرجات امرني ان يحفظ الموت ما فيش سنه الله لكي َ نفح في ا ل ق ر آ ن الكريم ايات الخمر هي خربت منه الله عز وجل كان عليها لان الخمر ق حرم منذ الايات الاولى منذ ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن ما حرمها حتى المرحله المدنيه يعني تشتاق الدرس والصحابه م خ ل لي صور في, في مدينه شعب والخمر ما حرمش عليه بل وجانا نوم من ا ل م ر ا ل ه المدنيه ومرحله المراحل المدنيه والخمر مدنها الحرب وقت الشهيد هذا عبد الجبار السحر ك ع ن د ه ل عم النبي عليه الصلاه والسلام شهيد غفر ليعرف ر وكان إلا بالعجيث المشاركين عمر ا ا ل بن الخطاب بن رضي الله عنه جاء اشهر الخمر الصحابه واقتتالهم في بعض ا ل ح ي ر ل ج ن ب ي ا وكان يدعو يقول ضغط سجل لنا في ا ل ح م ر بيان ي شاكي ل ع ا ر غريبه مرره بذلك الشاكي عندنا أ ن الله أ ر ج ع ك حجمك حجمك بدك فيها لما ي ر ض ي صغارك وللاخذ لا كبارك ه ذ ه ك و ل ك ن و م ربانيين الرباني ي س و منزله ايمانيه واحده مستواه إيماني ا ل إ ي م ا ن العادى سيجيب السرعه الوحيدات المحيطه الله كان يعلم ان ا ل ع ر ب ا ن ثم ترحم ر ي ر ر هذا الخمر و غ ن ا ا ح ت مغالجه في الدم ع و العربي أصيح فعيد المهزة عليهم شرق الخمر فكان ا ل إ ن س ا ن أ ل ى اذن يشربها في فرع ويشربها في طرق يشربونها بالانفصال ويشربونها بالهيزان ويجيب ا ل ا ت ن ا بالعار و ت ج ي ب اخطاء ح ض ر تقول لهم الرب الحرام استوعبني اسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم رضي الله ع ن ا يدخلهم الجاهليه الا أ ن الابد يجذب ه ا ي ق و ل الجاهليه و ا ح ا ب ه و م ر ح ض ا ب ي د خ ل الله تعالى جليهم ا ح ت ا ر في حياه السويس فهيا اذرهم آل بالتوبه الى الخمر والبيبي يحشرون وهم المسلمون الذين بيحثن. احشروا كيف ي ح ي ر و ن رحلات الى الخمر الايه التي وردت في صوره المرحله وانت فيها تحريف الخمر يسالون ا احد ا ل خ م ر ل ي ن هم فيهما اسم كبير ومنافع لله وحفوهما اكبر ا ل ن ص ح ي وليرجو السطح فيه تجني الايه لا تجني تجني الخمر على السياره على الصعب ت ج ن السياره لانه في ح م ر يتأثير عن ه لا يحترم شفرها الخمر من الخمر حتى تعلموا ا الحذوح ر ل ا ماذا يقولون اذا و ح ا ل ق ا ي ر بهم انهم أنه يشربوا الخمر خير ما يشربوا ا ل ص ل ه ليقول ليس من طريق العباره ل ا ل ك ن ك و ر ا من زياده مخالفه لا تكرم للسفر و ب عهة انا يستغل شر ولكن الاستراتيجيه اي ر ب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب ب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب ر ب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب ش ب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب ش ر ر ب شرب شرب شرب ش ر ر ب شرب شرب شرب شرب شرب شرب شرب در شرب صبيحة. أرجع فقد ورد رمب ا ل في كتب الادب ألهم جميلة يسمون قصه عجيبه عن الشاعر الاعشر بن شوف شاعر عربي صاحب معلق بكلمه شعب اخبار الاسلام ب أ ن ه حمدين ستر جاي فاعترفه ابو صفيان ولم يكن قد ا ل ح س م بعد أ ب ولكن س هناك اشياء فقيل أ تتحدث عنها ذ ا ل لو ك ن ه ا ت ت ح د م عنها ل ي ك ا ز أنا ولكنها إ ن ي شيخ كبير ا حاجة تتحدث عنها و ل إ ن ن ي د ا ت س أ ر ج ع بي ه ذ ه تفعي ا واعطته العرب أ ع ن ا ي ه ب ق ب ي ل ت ك ا يقول لك قويت نقا ورجع بدون ا ل ت ح ل ا م فورقطه ا ش ت ا ه ا بالطريق والنفس هذا فكم تخاف من جنه نشيت من سهوله ع ن ي شرطها ا ل ه ر ب فكم ارضيهم الله عنكم بصغار العلم قبل كتابه ولكن كونوا رباعيين بما كنتم تعلمون الكتاب او تعلمون كتعلمون الكتاب او تعلمون ل ك ت ا ب وبما كنت من تدرسهم د ر ا س ة المعارف ا ل ق ر آ ن ي ه د ر ا س ة الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة ليست معرفه الحلال والحراميه بل معرفه ك ي ف ي ة احتساب القدره على ف ر ق الحرام و ا ل ق د ر ة على فعل الواجبات من القدره تحصير ل ث ا كافر لذلك اذن بل لا بد من م د ا ر ب لا بد من ربانيه تحصير ربانيه لساني ش ب ه ر ت ا ل ح ر ا ر تعلمت كيف ت ح ا ف ن ا خاف ن ا ل ح ر ا ر الزنا ل حرام علمت كيف تسب صفه ا ل ح ش ب من آ ي ه تسري الزنا القذف ر ا م ت ع ل م الزنا تعلم كيف تحصر ل خ ا ن ك من القوم بعير عيبه ا ل ا ك وهكذا كيف ت ب صفات القرانيه كتب من ا ل ق ر آ ن ا ل صفات كان خ و ل ه ا ل ق ر آ ن ي ه د من رسول الله عن طرق النبي عليه الصلاه والسلام قالت كان خ ل ق ا ل ق ر آ ن ف ر ب ا ن ي ة ا ل م ت و ب ة هي التحمص باخلاق ا ل ق ر آ ن اخلاق ا ل ق ر آ ن ما ل ئ ت صحيح متى اذا كنت تكتب تلك الصفات ولكن ك و ن ربانيين لهم صفات صفات الربانيه ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أ ي اجله تحقيق و الحقائق ا ا ل ق ر ا ن ي ة ا ل ت ي ع ي انك تضبط الحقائق القرانيه طبعها على الخمسين ح لا يتدبرون ا ل ق ر آ ن عن ق ل و ب ن م السادس منزله الحلم ي ذ ن ليست م ن ز ل ة الحيله وعاط بلبن و ص الزاد وعاط ب ذ ر ي ة الاحكام وحر الصلاه ليست هذه منزله العلم منزله العلم اخلاق اخلاق د ي ن ي ة اخلاق خلق ق ر آ ن وخلق ن البر هذا م ا يتعلق ب ا ل ق ر آ ن و ب ي السنه مثله أ ي ض ا ي ش ي ر ه ا ك ب ي ر يرخى كل يوم في هذا الزمان في ا ل س ع ا ط ي لاحاديث النبي عليه الصلاه و ا زب ي د و ن ي ن اتعاملوا ل مع الكتب فينا وهو شيء حاشر لكن لا يزعقون لاخلاق السنة. السنة, السنة؟, السنة؟, السنة, السنه لا ي ء ا ل ش ي طبعا ولكن اقول ب خ ض او ت د م ن ر فيما بينه كالذبذب ا ل س ن ة هي ا ل س ن ة ا ل س ن ة ليست كالوصول وانما ا ل س ن ة م ا يترتب عشر الفوص السنه مقتضيات تلك ا ل م و ص و ر ا ل س ب في و ا ل م ن ص ا ل ح د ي ث ي حينما عرفت السنه وقالوا هي قول النبي عليه الصلاه والسلام و ف ح ل ه وسخيره فمطلوب بعد ذلك من ا و ا ئ ك التحقق ب إ خ ل ا ق هذه المراكز السنين ما يسمى ب ش م ا ع ه النبي عليه الصلاه والسلام علم الشناعه السنه سنه ب ع ل م س ن تتحدث عن فتح السن ة حديث الاحكام وتحدث عن الرجال الذي تتعلق بالحسين لرور و ا ل ح د ي ث وتحدث و عن علم المصطلح وعن علم الذكر والتعبير وعلم ا ل ط ب ق ا ت علوم كثيره ا ل روايه وروايه ولكن أ ي ض ا تحدث عن علم الشمائل ه وهو العلم الجامع ل ل س ه الشمائل الشمائل هي الصفات لينمو السلفيه ا ل خ ل ف ي ة و ا ل خ ل ق ي ة واينما قصد السلوك بالشهاده من اجل التحلي باخلاق رسول الله عليه الصلاه والسلام بس اتعلمت اثاره التجنيديه كذا اتعلم منه كذا كان مع ارضهم يحمد علاقته بامس علاقته ب ن ل س ه علاقته باسرته علاقته باصحابه علاقته بالله احمد ل كذا كان يتعلم هذه م ع ا م ل ا ل ه م تلك هي السنه السنه هي ف ا ل ع ر ب ي ة هي ط ر ي ق ة ل ل ي ج ب ن ا س ا واحد م ا ل س ك ا ر ل م ا ن مشي مثلا الشيخ حار طريق عداده غير ظن وشنوات وما تعرف الشط م ن ة ت ب د و ه كيف ما فيش معائل وتحذر ولا في علامات ك خ ت ي ر لك من الجنس اشتد جنسها كتشوف شي مريره تزيد عليه شي آ خ ر هي ت ف ا ح دون جهنم هذي كتش مبلوغات امه لازم ت ج ا ل العيد و ا ل ه ا ي ه ش و ء بريح س ت ع ه تخنوها فلا واحد مريضها واحد طيقه هذه السنه ف ا ل ا ل ا م و ا س ا عليها فيشيلوا هسا مناطق متعظم يدخل واحد يوريك ان يبدل فن ب ي ع ل ف صلى الله عليه وسلم ل ن ه لا ما ت ن ع بان يدلل الطريق ان يفصل منها فيما لم تصل بها وعبرها بمنطقه وقال إ ن ي ذاهب إ ل ى ربي سينسيني و ش ا ر بوحد شبهه ذاق خ ر الاسلام شد اليه او ق ت ل ت ه البدعه وادلكته من بدعه ح ب ا ر ي ت ه إ ل ى الحاز الحضاري والقول بان رجل وعجائب ممن ينزل بلاهوده ا ل س ط ا ن سبب معلم انما قلنا السلاله فيه هي النصوص اطهر الاحسان الشرعيه حدث ا ل س ن ة تخلق ب ت ي ك النصوص فهذا مبتدع لكن لا يكون ا ل س ل ا ن م تحلقا فيه سنغول من شباب ا ت ر ا ف بالنبي عليه ا ل ص و ا ل فيه شيء من بر رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه شيء من حين رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه شيء من ا ل ر غ ب ة ا ل ش د ي د ة ب ا ل ت م س ك بكتاب الله وشكر الله على نهي رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى لا يقول عبد الفقورى هذا ا ل م ي ومسلسلك بالسنه ومتبع لها ل أم اما حاضر للنصوص هكذا ويرخيه هذا ا ل ن ق ق في محافظ م د ب فهذا ينطقه العلم بالسنه وليس هو على السنه م ن ز ل ة العلم م ن ز ل ة ا ل ر ب ا ن المصري لن ن د ع و لانسان له علم بالكتاب او ا ل س ل ه و ل ك ن ل ا ب د ا ن ي ه فيه هذا يقبض الطريق الحقيقي للعلم ولكن ك و ن ربانيين بما كنتم تعلمون او تعلمون الكتابه و ل م ا كنتم ترجعون الى الله سبحانه وتعالى ن ت ا ل م أن ت د ل جوعان كالجوعان ا ل غ ف ا ر لا م ع ل م ح ا ل م بظاهر الكتاب ا ل س و وليس عالما بحقائق الكتاب ا ل س و بمقاصد الكتاب ا ل ا س و ل ق و ل ح عالي ب ا ل ن ه ل او العارف للماء الذي انا علمي لكن سلك ا به الى الله عز وجل بل اقر ربي ب زيني علم زياده العلم ت ج ي د الايمان والعلم الذي لا ي ج ي د صاحبه ايمانا ليس بعلم في التاريخ الرباني الاثنين وقعد العلماء قاعده مننا صلوا ا ل ع ل م ا ل ق ا ع د ه عزيز قالوا فيها كل علم ي ن تحته عمل فهو باطل هذا ف ي ع ل و الشيخ اي علم شرع ما سيعطيك ي م ا ن من ايمان العمل راه بعلم باطل عن ك وهذا نهي ا ل ق ر آ ن وندم لماذا فعلوا الناس إ ن ه يستوفون على الرب ش ي ر و س ه م علمون لا ينفع لك ل أ ن ه م مستحيل السير و ا ل ح ا ط ة والشباب غير موسم العقل بشري صلبه اذن هذا ما يظهر ل ل إ ن س ا ن ل ه فما أ ج ا ب الله عز وجل ع ل ه قل ا ل ر و ا وبنظر ر ب ي وما اوصيتم من العلم إ ل ا قليلا أ ش د عليه بك ي ب ن عمر سام هو الفتح مجال من قل وجه من قبل ا حدا ا يسالونك عن ا س ا ع ة ايام م ص ا ح ف فيما انت من ذكرى الى ربك م ر ت ع ح ما يمكنش ايجاد د ا ل إ ن س ا ن ي ح م ل في طريق ا ل إ ا ل وهو يبحث عن ا ل س ا د ه لكن يستفيد من أ م ا ر ا ت ه ا كما في حديث ا ي ر ي لما ي د ع ا عليها اقل من ي ن و ع عن هذه ا ع ل ا د ا ت السعي في جنزة قال فاعجبني عن أ م ا ر ا ت ه ا ق ا ر ان تريد الانس والضجعاء ان ف ر ا ق ب ا ت الحراثه ريح الشعر يتطاولون في البوليان الى اخره ل إ ن س ا ن يقلبك في بالزر عليك بالمساجد وبالفكر هذه ت ر ه ت النزاره نظر. نظر من الله ان هذا شرغ موسمه ف ا ل م ؤ م ن الفي سلطان من يرى أن الحقائق التي أن تقع انما هو الرب عز وجل يتصرف في ملكه لديك ت ر خ ص و ك د القرار وحكمه ا ق ر ا ر الله عز وجل يقدر مقادره في الكون ويتصرف فيه ولنرزق له احباب الحق واحباب الباطل على عند عباده فتنه و ا ل ت ل ا ن وابناكم بالشر وخير ف ت ن ة المؤمن اذن من يرى الوجود على أ ن ه قلوب قلوب ه حركاته سبلاته أ ح ي ا ء ه بداته ج م د ا ت ه صموته كلها تنتهي الى يد الرحمن رب الكون سبحانه وتعالى إ ذ ن العلم المفيد هو الذي يسلك بك الى الله عز وجل يكتسب به الربان ل ي د الانتساب ل ل ر ب سبحانه وتعالى يعني عبد الله م ر ت ب ا ع ل يا مرحبا ن م بك ا ن يا ب غ مرحبا ي ن ق ل ل بك ل الحبان يا مرحبا يزيد ت خلق صغر بك يا يحصل م ر ة ح ذ ا م ه ا ر ا ت و ا ق د ر ا ت المصطنعه ا ل م ج ن ب ي ه ما كانش عنده المعرفه ذلك الاخرى شددها فحين امثله ذهبها بعد ذلك صار يسعى عنا مسجد بالطرف الثالث ي ل ت ع ر ي ف بسرعه ا ل ص ا ل ث ا ل ث ولا يمكن ان يسير في الدرجه ا ل ث ا ل ث حتى يحصل معرفه شروط ا ل ض غ د الثالث يربيه صغار العلم ام لا صداره كما هو منهزون مسجد القران التربيه العلم اذا الذي نتحدث عنه علم الايمان و الذي ي م ن ا ه القلب و ا ل و ج ا ن بحب الله عز وجل ويعلقه بالمساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد ويملؤه بحب الله عز وجل وبالرغبه في الدار ا ل ا خ ر ا ل ر غ ب ة في الدار ا ل ا خ ر وهذه ب ر د ة أ خ ر ى من العلم ل أ ن الربان ن ب ذ ي يعطي هذه المنزله مثل ل س ل ا ل الربانيه علم ا ل آ خ ر ة كما في الحديث الصحيح الذي ق ر ن ا ه م ر ا سابقه في وصف ا ل ز ع ب ر ي ن الجوار في الساره الخاديه الصوت لياله عمره دنيا ب ا ل آ ث ا ن إ خ ل ا ق لياله خاسئه ق ا ل ف لي باخره عن الصلصالات حاله الدنيا جاهليه ا ل آ خ ر ة إ ذ ن ا ل آ خ ر ة تعلن عالم الدنيا في اعراق امور الدنيا يرمح في جزيئات نفسه وجهز بعالم الدنيا ج ا ه ب ا ل آ خ ر ة ل أ ن عند ه الرغبات الهي ا ر ش ا د ذ تبغين الدنيا برمحت في ا ل آ خ ر ة فهناك العالم في ا ل ا خ ر ة وهناك الجاهل ف ا ل آ خ ر ة و ن ع و ذ ر بعنف لنا بجنابيه فليكن ا ل إ ن س ا ن عالما في ا ل ا خ ر حافظا ك ث ي ر من النصوص وكثير ا من الفقه ذاك الغرب يلزقه اليه ف الغرب ولكن جاهز ا ل ا خ ر ممكن وهو نجوم ف إ ذ ا ما العلم الذي يقود إ ل ى ا ل آ خ ر ة هو علم الرباني الذي يرضيه ص غ ا ر العلم ا ل ت ب ا ر ولكن قيموا ربانيين بما كنتم تعلمون ا ل تتعبق وبما كنتم ت د ر فعلم ا ل آ خ ر ة إ ذ ا هو غ ا ي ة ا ل ع ل م أ ي شيء ا ل إ ن س ا ن غير تعلمون ا ن س ا يصوم ما حظه من ا ل آ ث ر ه هذه السمعه هذه حده هذه ا ع ب ث هذه ا ل ط و ه هذه الشغل هذه الفيده التي تقرب الي ر ا ينبغي له ما م ض ع ه للاخره ما مضيعه بالاخره طبعا لا يعرف هذا إ ل ا ب ح ل م الكتاب إ ل ا ب ا ل م ع ر ف ة ا ل ح ل ا ل والحرام و م ع ر ف ة الحرام والحرام ع ن د ه حقائق حقائقها هي هي حل تدل على م ب ع ه ا ا ل آ ث ر ه والمؤمن هو الذي يحمل هم ا ل ا خ ل ه ومن جعل همه هم الواحده اي هم الاخره كفاه الله هموم الدنيا والاخره وهذا حديث شديد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة كفاه الله هموم الدنيا و ا ل ا خ ل ه ما شئت انه ميت بما يدعي القران في البدء و ا ل ع ب د ه لا لا و ج ه إ ن م ا معناه ان ا ل إ ن س ا ن لا يستقر تقر دنيويا إ ل ا على وجدان ا ل آ خ ر و ق و ا ئ د اليوم الاخر على هذا الميزان إ ذ ن وعلى هذا ا ل ن ع ن ى قال الله عز وجل إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء و إ ن م ا ادبت لان أن الذي خفض ح ق ي ق ة منه و ا ل ع ل م وبعض الناس ي ك ت ش ك ل بنفسه مع العلماء ي و ن أننا في الدين ي لا ما ت تبنوا رامجين مع ع ل و ا ل هنا هم العلماء بالله بحقائق الدين لا برسومه واسمائه علماء بالله علماء ب ا ل آ خ ر ه للمرء ا ل ط ا ر انكروا ما انكروا و س ت ه ز ا و ا برسوله ودفعهم ا ل م ن ا س ق و ن في ذلك كانهم مع زوجين ذلك أ ب ل غ ه م من الشرك واتباع قطاعها ا م ا د ا ت ي ه علماء علماء ك ث ي ر م ن ه م علماء ولكن ل ي س علماء فينا ولهم ا علماء في اليمن عاشر ش ي ه م علماء زيوروسيون و ي ر و س ي و ن ولكن ما قالهم ذلك الى الله عز وجل بل ضمهم ف ه ط ل ا ن فائده فلا ينطبق عليه قول الله ح ن م ا يخشى الله أ ن خ ا ه في العلماء في ن ه م ليسوا ذ علماء من افتراضي الايه فهذا خط ل ل ع ل م ا ت لله من انتقوا ص ه و ة العلم خيرا إ ل ى الله عز ومن كنا انفقوا من ا ل ع ل م ا ت لهجم عليك هذه ا ل آ ي ه بايه واحده ل ب و ا عني ولو ارد ل آ ي ه واحده عن العلم ا ل ل ه يمكن أ ن تكون للعلماء الذين يخشعون الله بكيك ا ل آ ي ه ل ذ ل م أ ن ا ل ص ح ب ه على طور يدعو ه ا لو حل الناس بهذه ا ل آ ي ة و بهذه ا ل ص و ر ة لكتب ا ل س و ل ه ك س ر و ن في العلم ي ا ل ل ه كما قالوا في س و ر ة العصر ان ا ل إ ن س ا ن لك بصر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحرمين وتواصوا بالصبر قال لو حل الناس بهذه ا ل آ ي ه في, في, في المعلمه الصوره شعر آ ي ه واحده ك خ ب ل بها عمر توصف الى ا ل ك ش ي ه تدبر ولو ان تدبر القران قال يستطع انما يكشف الله من عباده العلماء بالله الذين علموا واعلموا ففيش معاني الكامل خفي برد كل علم الا وهو ناقق فيه فكمال العلم انما هو لله والله يعمل وانتم لا تعلمون انتم جميعا بريئا ه ن ي ي ر ا ل ل ع م يسير العلم يبلغك مبلغك ان كنت من العاملين إ ن كنت من المتربين بصغار العلم قبل كبارك ف ق ل ف ي ا الله عز وجل والا ولو حفظت ما حفظت فكما قال لك ذلك مبلغه من العلم فانت و ل كنت من الحفاظ لا ا ث ن ي خصال بغير عمل او بغير تدبر ما ت ح ف ر ذلكم ل و ظ ا لنعم اما لان الراقي الحادث لم يبلغوا الرب عز وجل ف إ ن م ا هو وما لم يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدركون الا يفيد في التخلق بصفات القران ف ل ك ر ي ف وخوفه ويفيد في اكتشاف صفات ا ل ن ب و ة من الشبات ا ل م ح م د ي ة اللهم اجعلنا من ا ل م س ت ف ي ن اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا في ل ا ع ه وارنا الباطل الرافع وارزقنا اتباعه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم ح م ّ ق ن ا لخلق ا ل ق ر آ ن اللهم ارزقنا أ ح ل ا ق ا ل ن ب و ة اللهم ارزقنا أ ح ل ا ق رسول الله عليه الصلاه والسلام اللهم اجعلنا على أ ث ر ه اللهم اجعلنا على أ ث ر ه اللهم لا تزد طريقنا عنه يا ربنا يا أ ث ر منصور ويا اثر م ا م ي ر اللهم ربنا أ ع ط ي ه ا انفسنا وقولها وزدها ان تخر من د ك ا ن ا فليت وليها ومولاها اللهم, وقل اللهم, وقل وقلنا وقلنا اللهم في قلوبنا إ ل ي ك و ق ذ بنواصينا إليك ل ع ن لك اليه اللهم ص ه د قلوبنا م محمد و آ ل ي ه و خ س بنواصينا ح ا ربنا ل ل اليه